ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصركون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا ويرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا هازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور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 تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا إِلَّا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ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 الله وأناموا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك كَهُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تَنْعِقُ مَا فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه في الأرض، ثم يخرج به زرع مختلف أنواعه، ثم يهيج فتره مصفراً، ثم يجعله حطاماً. إن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 أزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني تقاشع منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء لله فما له من هذا فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين دوضوا ما كنت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 لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا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 يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي يَعْمَلُونَ وَيَجْزِيهِمْ بِكَفْرٍ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي يَعْمَلُونَ وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بكاف عبده ويقوفونك بالذي لم يدله وَمَن يُطْلِع اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُطِلِّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ تِقَامُ وَلَئِن من خلق السماوات والأرض، يقول إن الله. قل أَفَرَأيْتُم مَا تَدْعُون مِن دُونِ اللَّهِ إِن أَرَادَ لِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ؟ كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على كانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس إنا للحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما ان ات عليه بوكيل الله موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى ما أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقومين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 وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شَمَّزَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْبَشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ كَاتِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَن تَتَحْكُم بَيْنَ عِبَادِهِ أَن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 وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خضروا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 وما هم بمعجزين أو لم يعلموا أن الله يبسط خير صلما يشاء ويقدّر إِن أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. لا تقنطوا من رحمة الله. قوم العذاب ثم لا تنصرون. <تصفيق> <تصفيق> يَشْرُونَ أَن نفسيا نَفْسِي يا حَسْرَة أَن تَقُولَ نَفْسِي يا حَسْرَة عَلَى ما فردت في جنب فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَقَدْ جَاءَتْ كَأَيَاتِهِ فَلَقَدْ جَاءَتْ كَأَيَاتِهِ فَكَذَّبَتْ بِهَا فَكَذَّبَتْ بِهَا وَاسْتَكْبَرَتْ وَكَانَتْ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَأْمُرُهُمْ يوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله أوجوههم مصدأ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ويُنذِّرَ الله يَرْفَعُ أَقْوَامَهُ وَيُنَجِّي الْمُذِلَّ الذَّقَوْ فِي مَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون قل أفغير الله تأمروني وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بِئْسَ مَا شِرْكُكُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا قَادِرِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا ضَبَطَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا ضَبَطَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَقَوَّاتٌ بِأَمِينِهِ وَالسَّمَا ومن في الأرض ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض بقي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسق الذين كفروا إلى جهنم وسق الذين كفروا إلى جهنم زمرد حتى إذا جاؤها فتحت أبوابها، حتى إذا جاؤها فتحت أبوابها، فتحت أبوابها وقل لهم خزانا. رسل ألم يأتكم رسلاً ياكم يكلون عليكم آيات ربكم؟ ألم يأتكم رسلاً ياكم يكلون عليكم آيات ربكم؟ يكلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم لقى. بلا ولكن حبت كلمة العذاب على الكافرين طيل دخول أبواب جهنم طيل دخول أبواب جهنم مخالدين فيها مخالدين فيها فبكسمة وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى ما إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُ طبت فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدق لوعده وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشأ فنعم أجور وترا الملائكة تحافين من حول العرش، وترا الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون، يسبحون بحمد ربهم. وَقضَيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ